يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وَاُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُومُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة بني اسرائيل وكفر الطائفه فاجادنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى ان المسيح ليس بن مريم نادى بني اسرائيل فقال يا بني اسرائيل والمراد بني اسرائيل اولاد يعقوب لان اسرائيل اسم يعقوب عليه السلام فبنو اسرائيل ذريه يعقوب ناداهم فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم خصل الله عيسى إلى بني إسرائيل إلى بني إسرائيل خاصة إني رسول الله إليكم وهو واحد منهم هو من بني إسرائيل لأن أمه مريم من ذرية إسرائيل إني رسول الله إليكم مبعوث مبعوث من الله وليس ذلك من عنده وإنما هو من عند الله رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة التوراة التي هي كتاب موسى عليه السلام كتاب الذي نزل على موسى عليه السلام وكان النبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراه ولما جاء عيسى ايضا حكم بالتوراه ولكن أنزل الله عليه أشياء لم تكن في ونسخ شيئا مما في لما بما جاء به عليه الصلاه والسلام ولوحل لكم بعض الذي فرم, فرم عليكم فهو مصدق متبع للطورات لما بين يدي يعني لما سبقني من كتاب الثورات متبع له وعاملا به هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام ومن صفاته الأخرى أنه مبشر لدعتة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد واسمه محمد وله أسماء أخرى عليه الصلاة والسلام يأتي من بعد وقد جاء هذا الرسول كما أخبر به المسيح وعث هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الرسل لأن المدة بين عيسى عليه السلام وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام فترة طويلة فوجاء من بعده اسمه أحمد صرح له باسمه فكان هذا يوجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن نبيهم أخبر به وبدع فيجب يجب عليهم أن يؤمنوا به تصديقا لما أخبر به نبيهم ولما يجدونه بالتوراة والانجيل من صفاته عليه الصلاة والسلام فلما جاءهم بعث هذا الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام وجاءهم بالبينات الادله الواضحات على صدق رسالته كفروا به كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا سحر مبين وصفوه بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما جاء به هو الحق الموافق والمصدق لما عندهم فهم بذلك كفروا بنبيهم عيسى كفروا بنبي لانهم كذبوه بما بشر به وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر مبين بين واضح ليس سحرا خفيا هكذا وصفوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والبينات سأبوا بأنه سحر مع أن السحر يعلمون أنه كبر من الله عز وجل وأن الأنبياء لا يأتون بالسحر ولكن حملهم على هذا الشدة العداوة والحسد والبغضة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وليومته قال الله جل وعلا ومن أظلم مما افترى على الله كذب لا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى فهم لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به كذبوا الله سبحانه وتعالى وافتروا عليه كذب لأنه لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم ومن الذي حملهم على هذا ما حملهم على هذا إلا أنهم يدعون إلى الإسلام فكان الواجب عليهم أن يصدقوا يدعون إلى الإسلام الذي جاء به الأنبياء ومنهم موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل فهم يدعون إلى ما جاءت به رسلهم لأن الإسلام دين الأنبياء جميعا الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه وأنزله هذا هو الإسلام فلم يحملهم على هذا التكذيب مبرر إلا أنهم يدعون إلى الإسلام والإسلام دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهل الذي جاء بالإسلام ساحب وهل الإسلام سحر هذا ينجر على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الكتب أنها سحرة لأن القرآن واحد من كتب الله بل هو عظمها فإذا كان القرآن سحرا فجميع الكتب تكون سحرا لأنها كلها من عند الله وكلها متفقه على دعوه واحده وعلى دين واحد هو الاسلام واخلاص العباده لله عز والله لا يهدي القوم الظالمين حكم سبحانه أنه واخبر انه لا يهدي من تكبر عن الحق وظلم وجار وحسد انه لا يهدي عقوبه له وقوله لا يهدي القوم الظالمين هذا تعليل لقوله لا يهدي الله جل وعلا يهدي من يريد الحق يهديه لكنه لا يهدي من تمرد عن الحق ولم يقبله فإن الله لا يأتي فقوبة له ثم قال سبحانه وتعالى مبينا مقصودهم بهذا الكلام يريدون ليفعل نور الله لأطوائهم أي أن قولهم هذا سحر مبين وهم يعلمون انه حق وليس بسحر إنما يحاولون أن يطفئوا نور الله النور الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن القرآن نور لأنه حداية للخلق صير للناس توضيح للحق ورد للباطل فهو نور نور معنوي مثل النور الحسي الذي يكون من الشمس ومن النجوم ومن القمر ومن السراج ومن النور يكون حسيا ويكون معنويا القرآن نور نور معنوي لانه يدل الناس على الطريق الصحيح ويخرجهم من الظلمات إلى النور وهم يريدون ان هذا النور وان يقضوا على القرآن بافواههم يعني مثله مثل الذي ينفخ على الشمس يريد ان يطفئها هل يمكن هذا او على القمر ينفخ بفيه ليطفئ القمر أو الشمس هذا مستحيل يريدون ان نور الله لافواههم والله متم نوره هذا لا يضر لا يضر القران ورسول القران وهذه الامه الرسول نور والسراج منير والقران نور ولا احد يستطيع ان يطفي هذا النور مهما حاول لماذا لانه نور الله اما لو كان نورا لمخلوق لا أمكن أن يغفى ولكنه نور الله جل وعلا والله لا يغلبه أحد ولا يقدر أن يطفئ نوره أحد والله متم نوره والله متم نوره ولو حاولوا أن يقطعوه فإن الله سيتمه ويصله ويمده ولا أحد يستطيع أن يقف في طريقه أو أن يخفيه أو أن يتغلب عليه لأن الله وعد بإتمامه وإكماله والله لا يخفيه وعده فقد تحقق وعد الله وأتم الله هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فبلغ المشارق والمغارب ولا يزال الحمد لله يتجدد ويظهر وهو محصور بحفظ الله لا يبدل ولا يغير ولا يحرف بل هو باطن كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعهد بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله متم نوره ولو كره الكافرون فكراهتهم له لا تمنع إتمامه وظهوره مهما حاولوا وكادوا هم ما تركوا شيئا ولا أبقوا ممكنا الوجود في القيام في وجه هذا القرآن وهذه الرسالة المحمدية ما أبقوا ممكنا لمقاومتها ولكن والحمد لله لم يحصلوا على مقصودهم فالإسلام ظاهر والقرآن ولله الحمد يعلو صوته ويبلغ المشارق والمغارب ولا أحد يستطيع أن يمنعه ولو كره الكادر هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله الرسول ما جاء من عنده وما أرسله أحد غير الله سبحانه وتعالى وإنما الله هو الذي أرسله وما دام أن الله هو الذي أرسله فلن يستطيع أحد أن يمنع ما جاء به أو أن يقف في طريق دعوتي إليه مهما حاول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذين الامرين بالعلم النافع والعمل الصالح وهما قرينان لا يفترقان ابدا العلم والعمل لا يفترقان فلا ينفع العلم بدون عمل ولا ينفع العمل بدون علم بل لا بد من العلم والعمل وهما اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا ليظهره على الدين كله، ليظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعليه على سائر الأديان على الدين أي على جميع الأديان ليظهره ليعليه ويرفعه على سائر الأديان وها هو الإسلام ولله الحمد ظاهر على جميع الأديان ظهر بالجهاد وظهر بالدعوة إلى الله وظهر بالعلم بالتعليم ونشر العلم فهذا الدين ظاهر ولله الحمد يظهره على الدين كله ولو كره المشركون الكافرون والمشركون يكرهون هذا الدين وبمقتضى كراهتهم له انهم يبذلون الغالي والرخيص لمنع هذا الاسلام من الانتشار والقضى عليه ولكن لم يجده ذلك إلا ظهورا ومضوحا ولله الحمد رغم كثرة الأعداء والمعارضين والمبغضين له ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى الذين عادوه من أول ما ظهر في مكة الذين عادوا الرسول وعادوا هذا القرآن أول ما ظهر في مكة في اخر الامر هداه الله وحملوا هذا الدين ونشروه بعدما كانوا معارضين له صاروا دعاه له ومجاهدين في سبيله لانه حق والحق يعلو ولا يعلى عليه ثم بعد ذلك نادى الله عباده المؤمنين لئلا ياخذوا ما اخذ اليهود والنصارى مع اديانهم وكتبهم وانبيائهم ومع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ناداهم فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم يعرض عليهم سبحانه هل ادلكم هذا عرض وتشويق هل ادلكم على تجاره تجاره تنجيكم من عذاب اليم هذا تشويق تجاره تنجي من عذاب اليم لا احد لا يريد هذا كل يريد هذا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذابنا تجارة تجارتان تجارة دنيويه وتجارة اخرويه تجارة الدنيوية بالمال والعروض والنقود والمظاهر وتجارة الأخروية بالأعمال الصالحة والطاعات فأنت تتاجر مع الله جل وعلا لأعمالك الصالحة كما أن أهل الدنيا يتاجرون بأمواله الدنيوية طلبا للارباح وكل يريد التجارة أنت لو يعرض عليك تجاره تأباها كل يريد التجارة ولكن هذه التجارة ليست من نوع التجارة المعروفه الدنيا وليه. هذه تجارة تنجي من عذاب أليم في حين أن التجارة الدنيوية قد تهلك صاحبها وتوقعه في العذاب الأليم أما هذه التجارة فإنها تنجيه من عذاب أليم هكذا أجملها سبحانه تجارة تنجيكم من عذاب أليم تطلعت الأنظار لهذه التجاره ماه فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون قال تؤمنون بالله ورسوله مع انه ناداهم فقال يا ايها الذين امنوا لان الايمان يزيد ويتجدد فالمؤمن يؤمن يزيد ايمانه وينميه ويقويه ويتعاهد ايمانه ولا يقول انا مؤمن ويسكت ويترك لا الايمان يزداد ويقوى ويضعف وقد يزول فلا بد أن الإنسان يراعي إيمانه ويحافظ عليه تؤمنون بالله ورسوله والإيمان بالله والإيمان به بربوبيته وأنه رب العالمين مالك الملك والجلال والإكرام والإيمان بولوهيته. وذلك بأن يعبد وحده لا شريك له بما شرع لعباده والإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف وسمى بها نفسه أو وصفه وسماه بها رسوله هذا كله يدخل بالإيمان بالله وكذلك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بالقدر كل هذا يدخل في الإيمان بالله تؤمنون بالله ورسوله أي وتؤمنون برسوله تصدقوا بأنه رسول الله حقا وتطيعوه فيما أمر وتجتنبوا ما نهى عنه وتتقيد بشرعه وسنته وتحبوه أشد من حبكم لأنفسكم ووالديكم وأولادكم والناس اجمعين هذا مقتضى الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتجاهدون في سبيل الله تجاهدون أعداء الله والمجاهده تكون بالسلاح وتكون بالأموال تكون المجاهدة بالأنفس بالسلاح تكون للأموال والإنفاق في سبيل الله وإعداد العدة للمسلمين وتكون يكون الجهاد لاعداء الله المنافقين برد شبهاتهم وبيان أباطيلهم وجدالهم ودحض شبهاتهم تجاهدون في سبيل الله بأموالهم الأموال نجاهد بها لأن المال عصب الحياة وتكون الجيوش والسلاح وال معدات كلها من الأموال وأنفسكم تباشرون القتال بأنفسكم تحملون السلاح في وجه العدو هذا من, من أعمال التجارة هذه التجارة ذلكم خير لكم ذلكم الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم من الدنيا وما فيها ومن التجارة الدنيوية إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون فهذا خير لكم فلا يدرك هذا إلا من يعلم إلا من يعلم بما جاء في الكتاب والسنة ويتفقى في دين الله أما الجاهل إنه قد لا يدرك هذا أو لا يدركه بتمامه يدرك بعضه لا في الله إنما يدرك هذا الذي يعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى ثم بين سبحانه وتعالى ثمرة هذه التجارة لما بين التجاره بين ثمرتها وفائدتها قال تنجيكم من عذابنا لي ثم قال يغفر لكم ذنوبكم اي فائده ثانيه يغفر لكم ذنوبكم ظاهره انه يغفر الذنوب الكبائر والصغائر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار فيلكم يوم القيامه جنات جنات كثيرات والجنات جمع جنة والجنة هي البستان الملتف البستان الملتف سمي يجنه لانه يجن من يتوارى خلفه ويسترق جنات لم يقل جنة بل قال جنات لان الجنات كثيرات والدرجات في الجنات كثيرات لا يعلمها الا الله مع كونها جنات بهيه المنظر والمطلع تجري, تحتها تجري من تحتها الانهار تحت قصورها وبساتينها الأنار فيها مناظر عجيبة وفيها أنهار تجري ولا تنقطع عبدا يجتمع بهاء الخضره والنبرة وبهاء الأنهار التي تجري فيها الناس الآن يدورون المصايف يدورون المحلات والنزهات يروحوا عن أنفسهم جونون هذا في الدنيا الله يدعو إلى ما هو خير منه إلى جنات تجري من تحتها الانهار وأنهار كثيرة أيها لم يحددها وليس ماءا راكدا وإنما هو ماء يجري يجري دائما لأن هذا أمتع للنفوس والأبصار جريان الماء فيه لذة ونظرة ومساكن طيبة مساكن طيبة مساكن في الجنة وطيبة أيضا هذا تكون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى مساكن طيبه وين تقع هذه المساكن شارع الفلاني ولا بشارع الفلانيه ها في جنات عدن هذه المساكن الطيبه في جنات عدن والعدن الاقامه اي جنات اقامه من عدن بالمكان اذا اقام فيه سميت جنات عدن لأنها لا تفنى ولا تزول بخلاف مساكن الدنيا وقصورها وأنهارها فإنها تزول وتنقطع وتفنى ذلك الفوض العظيم الذي يحصل على هذه التجارة ومرابحها هو الفائز ومن عداه فهو الخاسر وإن جمع الدنيا كلها فهو خاسر ثم قال جل وعلا وأخرى بشارة أخرى تحبونها بشارة أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله على اعدائكم ومن حاول إيذاءكم انصركم الله عليه انصركم الله عليه في الدنيا وفي الاخره نصر من الله وفتح فتح قريب للاسلام انتشر هذا الاسلام وفتح الله هذا الإسلام فتح به القلوب وفتح به البلاد انتشر حتى بلغ المشارق والمغارب فتحقق قول الله جل وعلا ليظهره على الدين كله ثم قال وبشر المؤمنين ليس هذا هذه البشارة خاصة بالمجاهدين نعم المجاهدون حصلوا على الحظ الأوظى ولكن عموم المؤمنين حتى لو لم يجاهدوا فإن لهم حظا من هذه البشارة ولهذا آل قال وبشر المؤمنين فكل مؤمن له حظ من هذه البشارة وإن لم يبلغ إلى درجة المجاهدين نعم ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله نادى الله المؤمنين لأن يكونوا من أنصار الله بمعنى أنهم ينصرون الله ورسوله ينصرون دين الله ينصرون دين الله كونوا أنصار الله أي ينصروا دينا وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى النصرة وإنما الدين هو الذي بحاجة إلى النصرة والمسلمون بحاجة إلى النصرة فمن نصر الإسلام والمسلمين فقد نصر الله سبحانه وتعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصر أن الله من ينصره والمراد نصر الدين فمن نصر الدين ونصر المؤمنين قد نصر الله سبحانه وتعالى كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله الحواريون هم خواص الاتباع حواريون خواص الاتباع عيسى عليه الصلاه والسلام لما ضايقه اليهود وأرادوا قتله تآمروا عليه نادى بأصحابه فقال من انصاري إلى الله من ينصرني من ينصرني قال الحواريون نحن أنصار الله حواريون خواص أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام تعهدوا بأن ينصر الله عز وجل كما قال تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأننا مسلمون أبنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الله أمر هذه الأمة أن ينصر هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نصرة خاصة ومن الذي من الذي قام بهذه النصرة أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله تعهدوا بمناصرة عيسى عليه السلام ولما جاء اليهود يقتلوه رفعه الله من بينهم رفعه الله إليه من بينهم ولم يشعروا بذلك وأخذوا رجلا وقع شبه المسيح عليه فقتلوه وصلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فاخذوا رجلا وقتلوه يظنون أنه المسيح وعليه شبه المسيح وهذا من مكر الله بهم وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومكخرك من الذين ففاروا فلم يدركوا ما أرادوا الحمد لله ونجى الله رسوله عيسى عليه الصلاه والسلام ورفعه اليه كما تآمرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه يريدون قتله ترصدول فخرج من بينهم وهم لا يشعرون وهاجر الى المدينه ونصره الله عليهم وإذ يمكر بك الذين كبروا يثبتوك يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكن فآمنت طائفة من بني إسرائيل وهم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام وكفرت طائفة وهم الذين كفروا بالمسيح فكانت العاقبة للمؤمنين فأيدنا الذين آمنوا أي قوأي أمددناهم وقويناهم على عدوهم من الكفار فأصبحوا ظاهرين منتصرين عليهم وهكذا ينصر الله من ينصره ولينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين صلى الله عليكم يقول السائل: هل نثبت لله تعالى صفة النور من قوله تعالى يريدون نور الله؟ نعم. النور من أسمائه سبحانه. هو أيضاً... هو أيضاً من صفاته النور. النور على قسمين: نور المخلوق ونور غير مخلوق النور غير المخلوق هو نور الله سبحانه وتعالى وأشرقت العرض بنور ربها وأما النور المخلوق هو معروف نعم شكرا عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هي, الشروط ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في حق مفسر القرآن الكريم في, في حق مفسر القرآن الكريم العلم يجب أن يكون عنده العلم العلم ب... بآيات... بآيات العلم باللغة العربية التي نزل بها يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها ويكون عالما بالناسخ والمنسوخ وعالما بالمحكم والمتشابه وعالما بالمطلق والمقيد والعام والخاص علوم القرآن علوم القرآن هي التي يجب أن تتوفر وهو ما يسمى بوصول التفسير يسمى عندكم بوصول التفسير فلا تتوفر به هذه الصفات يفسر القرآن نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما هي أحسن التفاسير التي تنصحون بها طالب العلم تفاسير كثيرة ولله الحمد، ومن أحسنها تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير تفسير البغوي هذه من أحسن التفاسير وأسلمها هناك تفاصيل كثيرة لكن قد لا تخلو من أخطاء خصوصا في مسائل الأسماء والصفات نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما معنى قول من قال من أهل العلم بأن من آداب تلاوة القرآن لا يقرأ القارئ بترجيع النصارى ولا بنوح الرهبانية ولا ولا بنوح الرهبانية نعم القرآن يتلى كما ينبغي أن يتلى بترتيل وتحسين الصوت وبتجويد تجويد الذي يسلم به من اللحن والخطأ في, في الآيات خطأ الذي يحيل المعنى والذي لا يحيل المعنى لأن يكون متقنا للنحو هذا الذي ينبغي في قراءة القرآن. نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل دعاء ختم القرآن بدعه كما يقوله بعض الناس وهل له اصل في السنة؟ هم ما يخدمون القرآن لا ما يقرؤون القرآن في رمضان يعجزون عن إكماله يعجزون عن إكماله ويريدون أن يتستروا بقولهم النهي. ان ختم القران بدعه ختم القران ليس بدعه لأنه دعاء والدعاء ليس بدعاء بل هو من اجل انواع العباده هو اعظم انواع العباده الدعاء والدعاء بمناسبه ختم القران من افضل انواع الدعاء نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل ورد في الانبياء والمرسلين عدد معين والهناك نبي اسمه شريف. اسمه ايش؟ شريف شريك؟ شريف صلى الله عليه بالكاف؟ صلى الله عليه شريف؟ نعم نادي وما؟ الرسل كثيرون منهم هم من قصصنا عليكم ومن من لم نقصص عليك. الرسل كثيرون والأنبياء نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ورد في بعض روايات حديث الاسراء والمعراج أن جبرائيل عليه السلام لما وصل إلى السدرة أصبح كالحلس البالي فما هو الحلس البالي؟ الحلس الذي يجعل على, على الرحل الذي يجعل على الرحل وقاية للراكب نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل تقدم معنا في الدرس أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، فما هو الناسخ له؟ الناسخ له الأمر بالجهاد مطلق الأمر بالجهاد مطلقة، الآيات التي أمر الله بها بالجهاد مطلقة، هي التي نسخت القتال في الأشهر الحرم، الله شرع الجهاد ولم يحدده بوقت، لم يحدده بوقت. نعم صلى الله وسلم الوالد يقول السائل قرأت في أحد التراجم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية وأنا ملتزم بها فهل فعلي صحيح؟ لا يا بي احتاج من من هذا الأثر المعروف أن أن القراه بعد الفاسحة في الركعتين الأوليح من المغرب وغيرها هذا هو المعروف نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل الفتح القريب الذي بشر الله به المؤمنين يقصد به فتح مكة عام <تصفيق> لا هو عام فتح قريب عام فتح الله للإسلام الجهاد جهاد سبيل الله وبلغ المشارك والمرار نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل أنا شاب أستيقظ لقيام الليل وطلب مني زميلي إيقاظه والسؤال هل أوقظه من النوم هل إيقاظي له من النوم من باب التعاون على البر والتقوى علما بأنني أخاف على نفسي على نفسي من الرياء أو العجب ما هذا من التعاون على البر والتقوى لا سيما هو طالب منك أن لا أقضوا أو واترك الوسواس هذا من الرياء بل هذا من التعاون على البر والتقوى نعم إن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هناك من ينفر ويحذر من مناظرة المنافقين والمبتدعين فليس هذا من الجهاد باللسان نعم هناك من يحذر من الجهاد كله الجهاد الكفار من جهاد المنافقين يحذر من الجهاد كله هذا لا يرتبه ولا يتفت إليه هناك مخذلون ومرجفون من المنافقين حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا فيكم ما جادوكم إلا خبالة ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له فهؤلاء المنافقون في كل زمان ومكان هذا يحشعنا نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يقول إن السجود للصنم أو السجود لغير الله تعالى إذا كان لأجل الدنيا فإن صاحبه لا يكفر وهل من أراد السجود لغير الله لأجل الدنيا مختارا لا مكرها يخرج من الملة نعم من سجد لغير الله فهو كافر مشرك ولا داعي إلى هذا الكلام الفاسد نعم لأن السجود عبادة ولا يصلح السجود إلا لله جل وعلا نعم بسم الله عليكم سماحه الوالد يقول الساهل في مقالة أهل السنة ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله يقول هل تقال هذه على إطلاقها وهل تشمل الذنوب المكفره لا لا على إطلاقها هذا هذا به نظر الإطلاق هذا لأن هناك من الذنوب ما يكفر به هناك من الذنوب ما يقتضي الكهر مثل ترك الصلاة ترك الصلاة هذا كفر مثل السجود لغير الله الذي سبق قريبا فيكفر من سجد لغير الله ولو لم يستحل هذا نعم صلى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائر هل بنو اسرائيل هم اليهود ام ان هناك فرق بينهم بنو اسرائيل منهم اليهود اليهود اليهود من بني اسرائيل هناك يهود ليسوا من بني اسرائيل داخلين في اليهوديه وهم ليسوا من بني اسرائيل كما ان هناك نصارى ليسوا من بني اسرائيل داخلون في النصرانيه لكن اصل, أصل اليهود هم بنو اسرائيل نعم ومن دان بدينهم هو يهودي تابع له نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل هل تجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس علما بأن هناك أمر من الوزارة بإقامتها في جميع المدارس العمر يجب أن يكون من الافتة ما يكون من الوزارة يعني هذه عبادات يرجع بها إلى الافتة فإذا صدرت فتوى من الإفتاء يعمل بها أما بدون فتوى فلا نعم إن الله عليكم الوالد يقول السائل في شركة الاتصالات خدمة تسمى جود وحقيقتها أنك تدفع مبلغا من المال مقداره 99 ريالا وتستخدم هذه الخدمة لأن تكلم في الهاتف ما شئت من المكالمات قلت أم كثرت فما حكم الاشتراك في هذه الخدمة؟ وما لا أعرف تفاصيلها ولا أدري عنها. لكن الشيء المجهول. لا ما, ما يجوز؟ لازم يتحدد، لازم يتحدد الخدمة. أما أن مطلقة هذا هذا مجهول. نعم. اسأل عليكم الوالد يقول السائل ما هي حدود الفرجة التي بين المصلين والتي يجب سدها؟ الفرج ليس لها أحد الخلل الذي يكون ذا الصهور مضروب على المصلين وتقارب بعضهم بعض. ليس لها أحد ولو كانت قليلة لا تجوز نعم سماحة الوالد يقول السائل هل الدين يعتبر من السؤال المذموم هل يقول السلام عليكم هل الدين دين نعم عليكم. يعتبر من السؤال المذموم علما بأنه لضرورة ملحة يعني الاستدانة لأن يقصد القرض لا يقصد القرض الاستدانة بقرضنا غيره للمحتاج لا لا حتى غير المحتاج هذا من طلب التجارة نعم سماحة الوارد يقول السائل لي جدة توفيت بعد العيد وأريد أن أقوم بالحج عنها علما بأنها قد حجت الفريضة فهل يجوز لذلك نعم تكون على اذا كنت حججت عن نفسك تحج عنها نافلة وهذا من البر لأنا صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل اضطررت للغياب عن العمل بسبب المرض ولم يكن لي إجازة عادية فهل يجوز لي أن اخذ من الإضطرارية الله هذه النظامية. ما أعرفها أنا هل يمر نظامها الإجازات نرجع فيها إلى النظام نعم عسا الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل لدي سيارة أرغب في تأجيرها على أن يكون للمستأجر ثلث الربح ولي الباقي دون تحديد مبلغ معين فهل يجوز ذلك نعم من تعطي شخصا سيارة يحمل عليها ويؤجرها وما يحصل بينكما لا داعي سبب هذا من الشركات، من أنواع الشركات. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل ما حصل من بلاء في الاقتصاد في بعض دول العالم يعتبر عقوبة إلهية من رب السماوات والأرض؟ لا شك. قال الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة عام هذا عام، ما أصابكم هذا عام من مصيبة فبنا كسبت أيديكم ويعفو عن فريق. نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو واجبنا حيال الذين يكتبون في الصحب ويقدحون في أهل العلم وطلبته الذي يقدر على الرد عليهم يكتب الواجب أن الذي يقدر على الرد عليهم وقد شبهاتهم إن هذا من الجهات في سبيل الله يقوم بهذا. نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل المال الذي يدفع لمصلحة الزكاة والدخل هل يعتبر من الزكاة وتبرأ به الذمه نعم. الذي يأخذه ولي الأمر على أنه من الزكاة يعتبر من الزكاة. نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل توفي أخي. ولي عنده مئة ألف ريال وسامحته في خمسين ألف والباقي أريد أن أجعلها من الزكاة فهل يجوز ذلك؟ لا لا ما يجوز ذلك أن تحسب الباقي من الزكاة ما يجوز الزكاة لا بها ديون الميت وإنما تعطى للققراء الأحياء الزكاة للفقراء الأحياء نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم قتل الهر إذا كان مؤذيا بحيث إنه يدخل الغرف ويطأ الفرش ويبول عليها إذا كان يؤذي ولا يندفع لذا القتل أما إذا اندفع بدون القتل فلا يجوز القتل اندفعوا بما يطرده عن انغلاق الباب أو من ضربه أو غير ذلك نعم صلّى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم الضرب في التعليم حيث إن لدينا مدرس يضرب بعصا من حديد من حديد يضرب بعصا من حديد نعم كذا يقول المبالغة المدرس له أن يضرب الطالب للتعليم ضربا غير مبره هذا من العصر نعم صلى عليكم عليه الوالد يقول السائل يقوم أحد المعلمين بالمدرسة بإيقاف الشرح في أثناء الدرس ويقول اسكتوا واستغفروا لمدة ثلاث دقائق يوميا فهل هذا الفعل صحيح؟ أعجل السؤال يقول أحسن الله إليكم يقوم أحد المعلمين في المدرسة بإيقاف الشرح في أثناء الدرس إيقاف نعم ويقول اسكتوا واستغفروا لمدة ثلاث دقائق وذلك يوميا فهل هذا الفعل صحيح؟ لا أصل لذلك لا اصل انه يقطع الدرس والشاه ويقول استغفروا. هذا لا أصلى له. نعم سمحت الوالد يقول السائل إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء ركعة من النافلة فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة؟ إذا إيش يقول أحسن الله إليكم إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء الركعة الثانية من النافلة فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة إذا تمكن من الفراغ من النافلة قبل أن تقام الصلاة نعم أما إذا كان ما بقي على الإقامة إلا قليل ولا يمكنه يكمل الراتبه أو النافلة أو لا يدخل بها إذا كانت الإقامة على وشك فلا يدخل بالنافلة أما إذا كان بينه وبين بين الإقامة وقت يمكنه به إكمال النافلة أيه إحنا شيء طيب نعم سلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل من المعلوم أن نجاسة الكلب نجاسة ذاتية فهل معينية نعم يقول فهل مس الكلب من اي مكان يحتاج الى تطهير ما مسه اذا مسه ويابس مع ما فيه رطوبة لا لا يؤثر هذا اما اذا مسه ورطط الكلب فيه رطوبة هذا ينجس مع ما... ما اصابه جرسة نعم احسن الله اليكم سماحة الوارد يقول السائل شخص اصابه جرح في احد اصابع رجله ووضع عليه لفافة وعند الوضوء يغسل رجله ويمسح على اللفافة التي على إسبعه ولكن أحيانا ينسى المسح على اللفافة فهل يكون وضوءه صحيح؟ لا إذا نسي المسح فإنه لم يتم وضوهه لأن المسح يكفي عن غسل ما تحته فإذا نسيه لا بد من إعادة الوضوء إلا إن ذكر قريبا وأعضاؤه لم تجف فإنه يمسح ويغسل ما بعد ما بعد العضو المنصور نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل هل الصلاة يعني يعيد غسل ما بعد العضو والمنصور نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الصلاة في الوقت الذي بين المغرب إلى العشاء يعتبر من قيام الليل هل يقول أحسن عليكم هل الصلاة في الوقت بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل نعم قيام الليل من حين يصلي المغرب إلى أن يطلع الظهر كله من قيام الليل فإذا صلى بين العشاءين تنفس بين العشاءين هذا من صلاة الليل نعم أنت أحسن عليك اللهم تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا